اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمن الذي لم يلد ولم وولد ولم يكن له كفوا أحد